بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في ماوات وما في الارض لا الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعلمون خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في والسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم ولم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا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 والله بما تعملون خبيث يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر ويغفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصير إلا بإن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبك والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسول فإن تواليتهم فإنما على رسولنا البلى غلمبين. Allah لا وعلى الله فليأتوا ثاني المؤمنون يا أيها الذي أنكم فاحذروهم وإن تغفروا تصفحو وترفرو فإن الله غفور والله إن دعو أجر النعيم فاتق الله مس اذ استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة